يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل محدثاتها ضلالة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أ م ا بعد حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبواتم من الجنه منزلا إنه تعالى جواد كريم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اليوم إ ن شاء الله تعالى نكمل هذا الشرح الميسر ل ل أ ر ب ع ي ن النوويه ة الشيخ ا ل إ م ا م أ ب ا زكريا يحيى ا بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إ ل ى الحديث الثاني والعشرون وهذه الأحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كما بينت آ ن ف ا وهذه كلها أ ص و ل من أ ص و ل ا ل س ن ة أ و من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة الذين ي ن ع ت م د و ا ويسيرون عليها ويعتقدونها اعتقادا جازما فكلها بحمد الله تعالى في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى خ ل ا ل حديثين و تكلمت عن حديث وباقي حديث بخلاف ما قد زاده ا ل إ م ا م الحافظ ا بن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى على ا ل أ ر ب ع ي ن فجعلها خمسون حديثا هذا الحديث الذي بين أ ي د ي ن ا هو حديث أ خ ر ج ه مسلم ر ح من ه الله م ر و ا ي ة أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر هنا هو ابن عبد الله أ ب ي عبد الرحمن جابر او أ ب ي عبد الله جابر ا بن عبد الله رضي الله عنهما أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حياك م الله تعالى أ ر أ ي ت إ ذ ا صليت المكتوبات وصمت رمضان و أ ح ل ل ت الحلال وحرمت الحرام ولم أ ز د على ذلك شيئا أ د خ ل ا ل ج ن ة قال نعم وهذه ا ل ر و ا ي ة فيها قد زاد مسلم رحمه الله في آ خ ر ه ا أ ن هذا رجل قال والله لا أ ز ي د على ذلك شيئا و أ ي ض ا مسلم خرجه من رواية من ا ل أ عن م ش ع أ ب ي صالح و أ ب ي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ا هذا الحديث كما م س ع ن فيه كثير من الفوائد والعبر و فيه ب ش ر ة للمؤمنين لما قد أ ج ا ب النبي صلى صل الله عليه وسلم هذا الرجل لما س أ ل ه أ ن يجيبه عن هذه ا ل أ م و ر إ ذ ا فعلها ماذا يكون فهنا الرجل لم يذكر اسمه وإنما و إ ن م ا جاء مبهما وعنى فيما اعلم من شراح هذه الاربعين كشرح النووي نفسه على هذه الاربعين وشرح الحافظ ابن رجب لم يذكروا هذا الرجل ا ش ا ه د ان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانوا دائما يتحرون ا ل أ و ق ا ت التي ي أ ت ي رجل من ا ل أ ع ر ا ب رجل أ ع ر ا ب ي ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين أ و عن أ م و ر الدين فهنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهما ا كان ا ج ل س فدخل عليه رجل وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ف س أ ل النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم سؤالا وهذا من حرصهم على العلم وحرصهم على الفوز ب ا ل ج ن ة والنجاه من النار رجل سال أ ل رسول ل صلى الله عليه وسلم ه أو رجل سأل رسول ج ل أ ل ر س الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ر أ ي ت و أ ر أ ي ت هنا كما أ خ ب ر النووي رحمه الله معناها أ خ ب ر ن ي أ ر أ ي ت هنا يراد بها معنى أ ي أ ن الرجل س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال وقال أ خ ب ر ن ي أي قل لي قولا يفيدني أخبرني به فقال أ ر أ ي ت إ ذ ا صليت المكتوبات يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و إ ذ ا صليت المكتوبات ف المكتوبات هنا المراد بها الفرائض المكتوبات المراد بها الفرائض ك ل م ا قد ف ر ض ه الله تبارك وتعالى علينا فهي مكتوبات وكما نسمع ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة كما جاء في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل أ و فيما أ ذ ك ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ح ظ ى على ا ل ص ل ا ة في البيت الا الصلوات ا ل م ك ت و ب ة أ ي الصلوات الفرائض التي هي الصلوات الخمس و ا ل ج م ع ة ل أ ن ا ل ج م ع ة من الفرائض أ و من المكتوبات فيقول الرجل أ خ ب ر ن ي إذا صليت المكتوبات أي إ ذ اي ص ل ت نعم إ ذ ا صليت كل الصلاوات ا ل م ف ر و ض ة علي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء و و ض ب ت عليهم و أ ي ض ا صليت ا ل ج م ع ة هذه هي المكتوبات ثم قال وصمت رمضان وصمت رمضان وشهر رمضان صومه فرض لا يسقط على المكلف صمت رمضان شهر الله ت ب ا ر ك وتعالى ف ر ض الله فيه الصوم كما أ خ ب ر تبارك وتعالى في كتابه شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن ه د ى للناس وفينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ف ل ي ص و م ف أ م ر بصيام هذا الشهر وهو من ا ل أ ر كما ا ا ن ل خ س ة ك م أ ن الصلوات ا ا ل م ك ت و ب ة أ ي ض ا من ا ل أ ر ك ا ن ا ل خ م س ة فهو ثاني ركن أ ي الصلوات ا ثاني ركن ثم من بعده رمضان أو الصوم صوم الفرائط وهو الفرائط رمضان الذي فيه شهر أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا صلى هذه الصلوات ا وصام رمضان وحقق هذا الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصوم ثم قال و أ ح ل ل ت الحلال هنا ذكر النووي رحمه الله كما في المتن الذي صنفه بعد ذكر هذا الحديث قال ومعنى حرمت الحرام أ ي اجتنبته ومعنى أ ح ل ل ت الحلال فعلته معتقدا حله هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله هذه الزيادة بعد ذكره لمتن الحديث وهذا كما ذكر النووي رحمه الله تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم و أ ح ل ل ت الحلال وحرمت الحرام واجتنابه ه عنه أي البعد ل وعدم ع ف وتركه وهجره كل ما يكون فيه حرمه فيبتعد عنه هكذا تحرم الحرام وتنكره لان الله تبارك وتعالى حرم الحرام م كما قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم تفارك كبائر نكفر ك قال وتعالى تجتنبوا ا تنهون ت عنه إن ئ س ي وندخلكم مدخلا كريما لذلك من ترك الشبهات واجتنب المعاصي فقد فاز بما أ ع د الله له من النعيم والفضل ثم قال أ ح ل ل ت الحلال و ح ر م ت الحرام أحللت الحلال وحرمت الحرام واحللت ح ر م ت ل ر ا م أ ح الحلال أ ي ض ا أ ن تفعل كل ما يكون فيه حل وتعتقد هذا الحل. اي تعتقد أ ن هذا الفعل حلال ل ي س هناك شك فيه أ ن ه حلال ولا تفعله بدون علم عنه هل هو حلال أ م حرام فلابد من الاعتقاد في حله حتى تفعله جازما به مقرا ومعتقدا به احللت الحلال وحرمت الحرام هنا ف ا ئ د ة وهي انه لم يذكر صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر ا ل ص ل ا ة و ا ل ص و ت لم يذكر ا ل ز ك ا ة ولم يذكر الحج هنا قال في صوتي اخوه ان شاء الله طيب الحمد لله هنا قال صليت المكتوبات وصمت رمضان و أ ح ل ل ت الحلال وحرمت الحرام ولم يذكر الرجل هنا هذا الركن أو الزكاة والحج ز ك ا ا ة و ل لم يذكرهما الرجل فهنا قال أ ه ل العلم هناك احتمالين إ م ا أن ي ق ا ل إ ن ذلك داخلا في قوله وحرمت الحرام ل أ ن ترك الحج حرام وترك ا ل ز ك ا ة حرام فربما لما ذكر الرجل هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه علم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا الرجل لما قال حرمت الحرام و أ ح ل ل ت الحلال أ ن ه يفعل ا ل ز ك ا ة والحج ل أ ن الحج تركه حرام الذي يستطيع الحج أو يقدر على الحج وربما على ولم يستطيع يقدر يحج يأثم وربما بعض أو اهل العلم يدخله او يكفره بسبب انكاره ل ف ر ي ض ة الحج وايضا ترك ا ل ز ك ا ة بانها من الاركان وهناك احتمال اخر في انه ب ا ل ن س ب ة الى الحج نعم نعم بارك الله اما ب ا ل ن س ب ة الى الحج فربما يكون هذا الحديث قبل فرض الحج و ا ل ز ك ا ة ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل انه فقير وليس من اهل ا ل ز ك ا ة فخاطبه على قدر حاله هذين, هذين احتمالان ل أ ن ه لم يذكر ا ل ز ك ا ة والحج هنا والنبي صلى الله عليه وسلم أ ق ر ه على قوله بدون م ر ا ج ع ة كما س ي أ ت ي في آ خ ر الحديث قال نعم بدون أ ن يناقشه في ا ل أ م ر فقال أ ح ل ل ت الحلال وحرمت الحرام أتى بكل الحلال وفعل كل ما قد أ ح ل ه الله تبارك وتعالى واجتنب الحرام ولم ي أ ت ي بشيء من الحرام المعاصي والشبهات وغير ذلك ثم قال ولم أ ز د على ذلك ش ي ء أ ي لم يفعل النوافل اكتفى بالفرائض راجعنا الحديث فقط لو هذه لراينا أ ن هذه ا ل أ م و ر كلها فرض لا يجوز ل أ ح د أ ن يترك شيء من هذه ا ل أ م و ر إ ن كانت الصلوات ا ا ل م ك ت و ب ة أ و شهر رمضان أ و فعل الحلال وترك الحرام ه ذ ا كله فرض علينا أ ن نقوم به إذن ذلك قال الرجل ولم أزد على أزد شيء ولم أ ز د على ذلك شيء أ ا د خ ل ا ل ج ن ة هذا سؤال أ ا د خ ل ا ل ج ن ة إ ذ ا فعلت هذه ا ل أ م و ر أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم نعم أ ي تدخل الجنه ة إذا فعلت ذ ا الجنة بصدق تدخل لذلك جاء في حديث في ا ل ص ح ي ح ي عن ط ل ح ة بن عبيد الله أ ن اعرابيا جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر ا ل ر أ س فقال اخبرني رسول الله أ ماذا فرض الله علي من الصلاه ة ذ ال الذي ا الحديث الحديث المعنى الصحيحي على نحن يشهد بصدده يؤكد المعنى وهو في وهو فقال, الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال اخبرني ل ل ل ص و ا ا ت م س إلا أن تطوع شيئا فقال شيئا أن أ تطوع خ بما فرض الله علي من الزكاه ر رمضان إلا تطوع شيئا فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع ا ل إ س ل ا م فقال والذي أ ك ر م ك بالحق لا اتطوع شيئا, شيئا ولا أ ن ق ص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ل ح إ ن صدق أ و دخل ا ل ج ن ة إ ن صدق وهذا لفظ البخاري رحمه الله وتعالى أرحمه الله فهذا الحديث فيه البخاري تفارك الحديث لفظ دليل في على ما نحن بصدده من شرح هذا الحديث القيم العظيم في أ ن الرجل أو المرء اذا ل م ر ء إ أ ت ى بكل الفرائض التي فرضت عليه بتمامها معتقدا بها يسير عليها يأتي لشروطها فلو لم محققا بالنوافل التي هي تطوع من عنده هذا يكون له خيرا عظيما و إ ن صدق في هذا الاتيان يدخل ا ل ج ن ة إ ن شاء الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا جواب صريح ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه ا ل ك ل م ة فقال نعم فهذا يبين أ ن ا ل أ م ر باتيان الفرائض فقط يؤدي بالمرء إ ل ى الخير العظيم ولكن بشرط تحقيق الشروط ا ل و ا ج ب ة في هذه الفرائض ف أ و ل هذه الشروط تحقيق الاخلاص إ خ ل ص تحقيق ا ل إ لذلك قعد ا اهل العلم, العلم رحمهم الله ق ا ع د ة ع ظ ي م ة في هذا ا ل أ م ر وقالوا لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع لتحقيق هذه ا ل أ م و ر ا ج ت م ا ا ع ل ش ر و ط فانتفاء الموانع لتحقيق هذه الامور فهنا لا بد من تحقيق التوحيد اصلا, ثابتا أصلا ثابت ا حتى يحقق المرء ما يتمناه في ظل ما يفعله فالمرء إ ذ ا صلى لا بد أ ن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يصلي ا ل ص ل ا ة ا ل ص ح ي ح ة والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي فهذا أ م ر منه بفعل ا ل ص ل ا ة على هيئته صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم وعلم الصحابة الصلاه و ا ل ص ح ا ب ة علموا ا ل ص ل ا ة لمن بعدهم ثم ي أ ت ي بعد ذلك باقي شرائع ا ل إ س ل ا م فالنبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عني مناسككم و كان ي ع ل م ا ل أ ص ح ا ب ر ض و ا ن الله عليهم كل شيء أ م ا م ه م يفعله ليتعلموه وهذا وسلم الله عليه النبي من حلم صلى فرمضان أ ي ض ا كان يعلمهم صومه ويعلمهم اجتناب البدع والمعاصي والشهوات والشبهات وغير ذلك ويعلمهم ا ل أ ك ل من الحلال والسير عليه وشكر ما أ ن ع م الله به عليهم أ ي ض ا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ناصحا لهم في كل أ م و ر ه م فهذا كل ما قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه من الحقوق والواجبات وكلها تدخل تحت الفرائض وما يتطوع ا ل إ ن س ا ن بعد ذلك فهو خير له وهذا الحديث ليس معناه أن يترك الناس النوافل ل أ ن ه لو لم ن ت أ ث ى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف ب أ ن نكون من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالنوافل يقوم حتى أ ن ه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له أ م ن ا عائشه رضي الله عنها أ ت ت ك ل ف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا ف ا ز ي ا د ه في الطاعات بفعل النوافل السنن ا ل ز ا ئ د ة على الفرائض من ش ي م ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لانهم سموا بذلك لفعلهم س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض والنوافل ولكن هذا الحديث يبين ع ظ م ة هذا الدين وما قد أ ك ر م الله به المسلمين من هذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة أ ن ه إ ذ ا لم يستطع المرء أ ن يفعل غير الفرائض وحققها تحقيقا صحيحا كان ذلك داعيا أ ن يدخله ا ل ج ن ة بفضل الله وكرمه فهذا بيان عظيم حتى لا يظن أ ح د أ ن ه لابد أ ن يسهر ليلا قائما صائما بالنهار والنبي صلى الله عليه وسلم بين أ ن الدين فيه ر ف ق وفيه حلم للذين جاءوه ا ل ث ل ا ث ة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أ ن ا لا أ ت ز و ج النساء و أ ن ا أ ص و م النهار كله وقال الاخير انا اقوم الليل كله فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم فقال انا اتزوج النساء واصوم وافطر واقوم من الليل وانام فالامر لا ل ن ب يدخل صلى الله عليه وسلم لا ي ا ل ج ن ة أ ح د ب ع م ل ه قالوا ولا أ ن ت يا رسول الله قالوا ولا أ ن ا حتى يتغمدني الله برحمته وكما مر بنا من الحديث الذي فيه ان ل ذ ي فيه إ أ ح د ك م ليعمل ا بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل ص ل الكتاب ي ي ه ف ع بعمل أهل اهل ل ل ن ا ر ف ي د خ ا وإن أحدكم النار ي ع م بعمل أهل ل ا حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب ما فيعمل بعمل بينها إلا ذراع الجنة يكون وبينه فيصدق عليه أهل فيدخلها وهذا يفعله فيما يظهر للناس فربما هو يفعل الفرائض ليروا ليراه الناس فلا يزيده ذلك إ ل ا خسرانا وربما يفعل الفرائض خ ا ل ص ة لله تبارك وتعالى فهو الذي يفوز و إ ن لم يفعل ل ل ا ا ن و ف ولكن هذا لا يعرفه إ ل ا الله ولا يعلمه إ ل ا الله وهناك من الذين يعملون النوافل رياء و تسميعن فيذهب هذا بكل ما عمل ا ن ف ا فالامر فيه اولا و آ خ ر ا ن ب ا ل إ خ ل ا ص لله عز وجل في كل أ م و ر ك حتى يحقق الله تبارك وتعالى لك ما تتمناه وهو ا ل ج ن ة ونعيمها و أ ف ض ل النعيم في ا ل ج ن ة النظر إ ل ى وجه الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه في الجنة آمين إنه الله إلى لي ذلك وجهه في و القادر عليه ب الحمدلله و العالمين نكتفي إ ن شاء الله تعالى في هذا نسال الله لنا و لكم التوفيق و الفلاح و ان يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص في القول و العمل و السر و ا ل ع ل ا ن ي ة و أ ن يفهمنا هذا الدين بحلم و يسر وأن و ي ن و ر و ق و ل ن ا و ق ل و ب ن ا ك ا ش يكون ن ا ك ا ش ا ص يكون هناك اشخاص يكون ه ن ا اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون ا ك اشخاص يكون ا ك اشخاص ي ك ن ه ل ذ ك ا ش ك ف ن هناك اشخاص يكون ا ك ا ا ص يكون ه ن ك اشخاص ي ن هناك ا ش خ ا و ن هناك ا ش خ ا و ن ه ل ا ك اشخاص ي ك و ا ك يكون هناك اشخاص يكون ه ا اشخاص ي ك ه ن ا ا ل خ ا ص ي ك ن هناك ا ل خ ا ص ي ن هناك اشخاص ي ك م